Aguzu billaahi min al-shaytan al Bismillahi al-Rahman al-Rahim. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَ هَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيمٍ